وقال حدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من رمى الجمره ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت جاء بالاثر الثاني عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال من رمى جمرة العقبة ثم وثم تقتضي إيش الترتيب والتراخ إذن اولا رم جمرة العقبة ثم بعد رمي جمرة العقبة نحر إن كان مع ثم حلق او قصر وان كان عمر قدم الحلق او التقصير ونحر الا انه يعلم بالترتيب في السنة ان الحلق قبل الايش ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ايش يبلغ الحدي محله، ينحر ثم يحلق اول ما يكون يا ايش يبدأ بالرمي ثم ولا تحلقوا حتى يبلغه اذا نحر هذه قبل ايش قبل الحلق فهنا الامور الثلاثه من اعمال اليوم الاول من ايام منا وهو يوم العيد وهل هذا الترتيب واجب السنه الترتيب بينها ولكن لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل ما شعرت ان حلقت قبل ان انحر انحر ولا احلق حلقت ولم أشعق قبل كذا قال افعل ولا حرج وما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو اخر إلا قال ايش افعل ولا حرج إذن السنة الترتيب لكن يهمنا فيما ينبني عليه الفقه وهو تحلل المحرم بأي شيء يتفق الائمه الاربعه أن من فعل اثنتين من ثلاث فانه قد حل التحلل الأصغر أو التحلل الاول وهو كل شيء كان قد حرم عليه إلا النساء وعمر يضيف الطيب مع النساء وهل الطيب ممنوع أو أنه تبع للنساء إنما هو تابع للنساء ولذا أجابت عائشة رضي الله تعالى عنها على عمر في قوله إلا النساء والطيب فلا يمس احد أو يمسن أحد النساء والطيبة أجابت وقالت لا لقد طيبت رسول الله كنت أطيب رسول الله لإحرامه ولحله قبل أن يطوف إذا الطيب جائز قبل الطواف ولذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما يقول عم مقدم على قول عمر لأنها تسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك اخذ بقول عائشة لناحية اخرى وهي سد الذريعة لان عمر يقول او يرى او العلماء يوافقون على ان الطيب ليس ممنوعا لذاته لا في الاحرام ولا في التحلل ولا في الصيام ولكن لغيره لان الطيب من دواعي التطلع الى النساء او الطيب والنساء مقترنان أو الطيب يثير الرجل إلى المرأة وإذا كان المحرم لا يجوز له ما يتعلق بالنساء إذن لا يجوز له أن يلتمس أو يتلبس بما يدعوه إلى النساء سبدا للباب كذلك الصائم الطيب ليس ممنوعا لذاته بل هو محبب للنس لكن لما كانت له علاقة بالنساء والصائم صائما عنه صائم عن النساء منع مما يدعوه إليهن فلذا عمر رضي الله تعالى عنه قرن الطيب بالنساء وإذا كان غاية ما في أمر الطيب نقول الجواز فإذا كان الجواز سيؤدي إلى حرام يصبح هذا الجائز إيش ممنوعا ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه اضاف الطيب الى الى النساء وبه قال مالك رحمه الله اذا رمى جمعة العقبة ونحر هديه وحلق شعره او قصر تحلل التحلل الاول فحل له كل ما كان حراما الا النساء ضع بجانب النساء الطيب هناك ايضا من يجعل مع النساء ويتبعه الطيب الصيد لا يجوز لهذا الشخص الذي لم يطف بالبيت أن يصفاد ولو كان خارج حدود حرم مكة لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا الصيد وأنتم إيه وأنتم حر وهذا الذي لم ينتهي من طواف البيت لم يتحلل كل التحلل إنما تحلل بعض الشيء إذا آثر الإحرام لا زال عليه لأنه لا يحق له النساء حتى يطوف بالبيت لماذا؟ لأن آثار الإحرام منجرة عليه إذن آثار الإحرام في الصيد ايضا منجرة عليه ولهذا حل له كل ما كان حراما على الحاج إلا النساء والطيب وكذلك ليش الصيد عند كثير من العلماء